وخلق منها زوجها وبث منهما ردالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحال إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا يطلح لكم أعمى لكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أضدخ الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم أما بعد إخوة الكرام الحمد لله ثم الحمد لله احمد الله إليكم أن من الله علينا لأن الدرس اليوم هو ختام لهذا الكتاب الجليل كتاب القواعد الفقهية وإن شاء الله ننهي الدرس ببعض القواعد والضوابط المتفرقة في العبادات وفي العقود و الله يكون العام الدراسي بالنسبة للقواعد الفقهية قد انتهى عامه أنا نصيحتي لإخوتي أو أقول أبشركم فلا من ميز ولا نعمة من فاز التمييز هذا من الخير بمكان قد يعني أنا والله اوجعني كثيرا كثير ممن ينتسبون حتى للدعوة لأنهم لا يميزون يتخبطون يعني لا يعرفون كثيرا من التفريقات الأصلية أو الشرقات الأصلية بين من استقى منه العلم ومن يجلس معه للتبرك اول قل لا للتبرك تكون الجلسة جلسة خير فيها التذكير بالله رلا في علاه لكن جلسات العلم هذه الجلسات لا يستطيع ان ينتفع بها الا المميز وهذا فضل الله يتيم من عشاء اذ الموفق المسدد من وفقه الله في بداية الأمر على الاختيار والانتقاء وهذا الذي إذا تصفحت التاريخ عند علمائنا ترى أن كثير من طربة العلم ما كانوا يطلبون العلم من كل من يسمعون عنه أنه يعلم مثلا لا كما في وكيع وغير وكيع كانوا يقولون كنا ندخل عليه فننظر ما فيه وما له وما عليه صلاة كلامه علمه تأصيله تقعيده في ذلك يوحصون النظر ثم يقولون خذوا من هذا فالتمييز هذا نعمة من عند الله للفعلات وفيه قمة التوفيق وتسديد للعبد الذي يستطيع أن يميز ممن يأخذ مما لا يأخذ عنه العلم أو قل هو يأخذ من الجميع لكن من الذي يأخذ منه العلم ومن الذي يستمشي خيرا عندما يجلس معهم في الدعاء والتذكير والدعوه هذا خير كثير لكن الأخير من ذلك أن تعرف كيف تميز لا سيما وأني قرأت بعض أبيات عقلي كذا طيش مما قرأته فيها خلط عجب عجب ثم عجب ثم عجب لكن قلت هكذا التمييز في هذه الدنيا هو الذي يفرق بين من يعرف بما لا يعرف وبين الذي يعرف ويقدر ان يفرق بين العلم وبين غيره أو بين أهل العلم وبين, وبين غيرهم والموفق من وفقه الله جل في والمسدد من فتح الله هذا الطريقه لا. نختم الكتاب اليوم كما قلت ببعض الضوابط وبعض القواعد المتفرقة لننتهي من هذا الباب العظيم سامحوني عود على بد أنا قلت الآن نحن سنختم الباب بفضل والكتاب بإيش ببعض الضوابط والقواعد مما أن تقول الضابط هو القاعد وهذه ترادفات، ومن تقول لا لا في فرق بين الضابط والصعدة أبا معاذ ردك الله ردا جميلا إلى اهل العلم الله يحفظك يا أبا معاذ كنا نراك خاملا كسولا ثم رأيناك بعد ذلك نشيطا وهذا فضل الله يبطيما يا شا. ليش قلت تطبق على كثير من ابواب الفقه يا شيخ انت قلت كلي. قل كل ابواب الفقه يا بمعاد لا انا خطأتك فلا تؤس يا <تصفيق> كلامك صحيح جدا ليش؟, ليش اغلبية فيها استثناءات صح ولا لا ما من قاعدة الا ولا استثناءات يبقى كلامك الاولي هو الصحيح فتقول اغلبي نعم احسن احسن تقول مثلا هذا ضابط في المياه هذا ضابط في الربة هذا ضابط مثلا في البيوع صحيح اذا هذا الفرق بين الضابط طيب العلاقه بينهما ايش العلاقه بينهما التعريف كان تعريفا دقيقا ايش العلاقه بين القاعده والضابط طيب انت من التعريفين فتأتي بايش بالعلاقه تعريف الضابط هو نعم هو بالتخصيص الضابط يختص بباب معين او بكتاب معين صح والقاعده في كثير من الابواب يعني يدخل فيها الباب المعين ولا لا يدخل يبقى ايش العلاقة عموم وخصوص من العموم ايهما العام وايهما الخاص طيب قل يبقى ايضا كل قاعدة ضابط ولا عكس صح بجر ينجر على طول كل ضابط قاعدة ولا عكس صح بلا برضو يبقى ما فيش علاقة بدها حقيقة ان تقول لا بد ان تقول كل قاعدة ضابط تنزل عليها وليس كل ضابط قاعدة لانها العام من اه الضابط طيب نبدأ بالقواعد دون الدوابط القاعدة الحكم يدور مع التي حيث دار. وجودا وعدما فرضا وعكسا او قل يدور الحكم مع التي حيث دار. يدور الحكم مع التي حيث دار. هنا لست بصدد الكلام على الاسول لكن العلة هي الوصف الذي اناط الشرع الحكم به الوصف الذي يكون وصفا حقيقيا يؤثر في الحكم هو الوصف الذي اناط الله او اناط الشرع الحكم به اناط الشرع الحكم به هذه العلم نقول العله والحكم الحكم يدور مع علته حيث دارت هذا يستقى من قول وسلم كل مسكر خمر كل مسكر خمر فنسل قال انا في خمر عشر حرم الله حرم ثم قال انسلم كل مسكر خمر هذا يعتبر هو الدليل الرأسي الأصيل لهذه القاعدة العظيمة كل مسكر خمر وعن تفسيرها هيأتي بالأمثلة نقول الخمر لما حرمت؟ لأنها سفراء فإذا حرمت أنها سفراء فكل عصير أصفر حرام صح؟ لا؟ إذا الخمر حرمت لما؟ لأنها تسيل تسيل لمراراتها حرام لأنها حنظر لا برضه إيش الأئلة الإسكار متأكد ما الدليل الآية الثانية الشد من ذلك إنما يريد الشيطان أن يخبركم على علاقة المغضاء في الخمر ومسجر وأصدكم عن ذكر الله عن الصلاه فهل أنتم منتهون طيب هذه فيها إشارة من الله جل فيه أمر جازم على الانتهاء فحرام الخمر لماذا حرمت الخمر الإسكار من وين أتيت بهذا أنا أقول لك لا لأنها صفرة خمر حرام عشان هي صفرة. طيب ايش بقى قون قون وجه الدلالة من هذا الحديث يقولنا طالب العلم ايش يفعل يأتي بالدليل ثم يأتي بالشاهد ثم يبحث النظر في وجه الدلالة عشان يستطيع يأتي شوفوا يا اخوة هذه بنية تحتية لو وجدت عندك اقسم بالله حتقصر عليك اعمارا لا عمرا واحدا كتبا كثيره ممكن ما تطلع عليها لان انت عندك شيء راسخ. تستطيع انك تلحث النظر فتأتي بكل الفروع تحولها على الاصل ثم تأتيك النتيجه أحسن لا فض فوق هنا بين الله جل في علاه لنا العله كما أفاد واجاد هنا الكريم أيضا في حديث كل مسكر الخمر كانه اشاره إلى أن الخمر التي حرمها الله في كتابه لانها ايش مسكره لكن التصريح في الايه قال الله تعالى حتى تعلموا ما اذا اذا الذي يشرب الخمر لا يعلم يبقى يهدي صحيح ولا لا ولذلك أمر الخطاب قال الخمر كل ما خامر العقل بنشوه هذا فارق وقيد مهم جدا وشرط الخمر كل ما خامر العقل يعني غطى العقل قيد بنشوة لماذا؟ ليخرج البنج ليخرج الجنوب ليخرج اي شيء من هذه المسائل لا تكون خمرا البنج ليس بخمر ولذلك يجوز للنسان ان يستعمل البنج في العمليات الجراحية لماذا؟ ما فيش نشوة انت ترى يمشي يسير في السماء كانه بيسبع هو رجل هو الرجل الوحيد في الدنيا فهذه النشوة يعني انت لو, لو قتلت قفاه ضربا اختراه يبتسم ويقول ما رأيته اجل مني صاحب لا نشوة عنده هذه هي النشوة فالخمر هو كل ما خامر العقل بنشوة الخمر حرمت العلة وهي الاسكار نقول طبق القاعدة الحكم يدور مع علتي حيث وجودا وعدما طبق اذا وجد الاسكار وجده اذا وجد الاسكار وجده الحفظ اذا انتفى الاسكار انتفى الحق طيب نبيذ العنب يذكر قليله وكثيره فحكمه هجيبه اذا الحكم لما انه يذكر العلة موجودة فالحق موجود الحرمة طيب نبيذ العنب شرب الرجل الكأس الواحدة لم يحدث الاسكار شرب الكأس الثانية اخذ خمسة ايام مع بحر النبيذ من العنب وهو يشرب ولا يرى اختلال في عقله نقول اذا هذا النبيذ ليس فيه اسكار يبقى العلة انتفذ والحق انتفذ حرام ولا حلال حلال لما لأن علة الحرم هي الاسكار ماء الشعير شرب الرجل منه كأسا واحدا فخبط في الناس وتخبط في من يراه وعقله أصبح في الهواء وكان بنشوه يترنح قلنا له ماء الشعير حلال ولا حرام لا طبق القاعدة. القاعده نقول له ماء الشعير وجد منه عليك علامة الاسكار فالعله وجدت فالحكم إذا وجد الاسكار وجد التحريم وجد التحريم إذا العله او الحكم يدور مع التي حيث دارت وجودا وعدما هذا معنى القاعدة الحكم يدور مع التي حيث دارت وجودا وعدما قل رجل رأى امرأة فاعجبته فأراد أن يتزوجها فذهب ليخطب هذه المرأة فتكلم مع أبيها ورأها. جاء رجل اخر قال هذه المراه اعشقها اني احبها أريد الزواج منها فذهب فخطب على خطوه أخي الحكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطب أحدكم على اذا دمن حرمه هل هذا تعبدي ام معلل خذوا القاعده هذه ما من حكم في الشر إلا وله إلا إلا ما نظر فغالب الاحكام معلله وهذا فضل الله سبحانه وتعالى لأنه الشرع جاء يكرم العقل فلذلك يبين الحكمة من التحريم، الحكمة من التحريم يبين على ذلك الشرع جاء يحترم العقل فيبين العلن والحكم من النه أو من الإباح، فإذن إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطب أحدكم على خدمة أخيه، يا ترى ما العلة؟ لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتذود أو يخطب زيد على خدمة عم؟ لما؟ فوق لأن الخطبة على خطبة أخيه تحدث بها المشاحنة يحدث بها العداوة والبغضاء يبقى أقول الحكم يدور مع التي حيث دارك إذا وجدت العداوة والمشاحنة وجده يبقى إذا خطب على خطبة أخيه ووجدت المشاحنة لنادي علا وجد الحكم طب لو انتفت العداوة والبغضاء انتفى الحكم يقرر لك ذلك الناس سلم حتى تعرف أن القاعدة, القاعدة صحيحة سبيدة سليمة ان سلم قال في آخر الحديث إلا أن يأذن قال لا يخطب أحدكم لا يبيع أحدكم على بي أخي ولا يخطب أحدكم على خدمة أخي إلا أن يأذن وإلا أن يأذن هذه إذا أذن زيد لعم أن يخطب على خدمته فإذا العداء والبغضاء إيش منتفية فإذا انتفت العداء والبغضاء انتفى انتفت الحرمه يعني انتفى الحكم يبقى اذا الحكم يدور مع التي حيث دارت وجودا وعدما ايضا من الامثله على ذلك الاصل في الصلاه ان يصليها الرجل مضطجعا في صلاه الظهر او الفجر يصلي مضطجع خطا وهل الاصل في الصلاه ان يصلي قائما ما الدليل فين السلاح وقوموا لله الله يقال فيه فهذا دليل واضح جلي جدا على ان الصوات الاصل فيها ان يقوم المر ولا يقعد نقول اذا وجد المرض وجدت الرخصة وهو الصلاه جالسة كما قال الرسول صلي قائما فان لم تستطع بمرض فصلي قائدا فان لم تستطع فصلي على جنب كما قال في حديث عمران في الصحيح هنا نقول وجد المرض يوجد الرخصة يبقى إذا المرض علة لإيش للرخصة إن وجدت وجدت الرخصة إن انتفت انتفت الرخصة وجد المرض وجدت الرخصة انتفى المرض وصل رجل جالسة نقول له صلاتك باطلة طيب وجد المرض نقول له الرخصة عندك صلي جالس أيضا قل الرجل في رمضان شق طريقه للسفر وسافر هذا السفر يبيح إيش بمشقه بمشقة غير مشقة ها عموم هل هل يلزم ذلك المشقة يعني لو ما يلحق به مشقة في السفر وهو في مكيف وجالس في راحة تامة له الفقر له الفقر شوف المجلس له الفقر وين الدليل إذا أنتم لا تفرقون بين مشقة ولا غير مشقة هذا عجب وين الدليل إحنا نتكلم نقول السفر مبيح للفقر إذا وجد السفر ها الحكم يدور مع العلم إذا وجد السفر وجده الحكم هو الرخصه بالفطر بمشقه لا غير مشقه ما يفطرش خل الحكم منوض بالمشقه ايش الدليل انه لا وين وجه الدلاله اولا قال الاخ الكريم فما كان منكم مريضا او على سفر في من ايام اخر يعني الرخصه لكم على سفر في الرخصه لكم في لكن وين وجه الدلاله احسنت قال على سفر اطلاق سواء بمشقه او بغير مشقه يبقى اذا السفر مبيح للفرد إذا وجد السفر وجدت الرخصة في إباحة الفرد. ما في سفر ولا لف في سبع لفات من العمرية إلى إلى أبو قير حتى إلى ذهب إليه فإنه إيش؟ لا يفطر لا إباحة له. لماذا؟ لأنه ليس مسافرا. إذا وجد السفر وجدت الرخصة. إذا انتفى السفر انتفت الرخصة. إذا الحف يدور مع التي حيث دارت وجودا وعدما صردا وعكسا. أيضا الجهالة البيع وحرمة البيع اذا وجدت الجهالة حرم البيع فوتخ العقل ان انتهت الجهالة صح البيع رجل جاء الرجل قال عندي كبير جاء من الصين اقلام كلها بدرهم او يقول بجنيه الخمسة اقلام او العشرة اقلام كالاخوة اللي بتنشغل بك السرطات دي سواشوف الجامعة ايش بيقال فيها كونتينر اتى بكل السلع فيخشى يريد الدرهم والدينار فاصطرق في العلوم ترك العلوم وجاء الدرهم والدينار لا, لا يجتمعان لا يجتمعان لا يجتمعان إيش وجودا لا والله لا يجتمعان طلبا لكن يجتمعان وجودا نعم العلم يستجلب كل خير فهمتوا الامر الحمد لله فيقف الرجل فوجد لا وجد الكونتينر طويل وعريض قال هذا بخمسة عشر ألف خذ اشتري واشترى الكونتينر ما رأيكم في هذا البيع بخمسة عشر ألف يا أخو البيع إيش لا صح سخي لا أنت تاجر اصبر لا صح إيه ما لا صح أحسنتم لم يفتح الكونتينر لم يرى السلعة فالجهالة هنا فلا ما وجدت فهذا غرر والغرر نهى عنه سلم فإذا وجد في وجدت وجد الحرمة رجل قال أنتم تدخلون ذلك سأبين لكم فقري افتح ابن الكونتينر الكونتينر واخذ الاساتيك ينظر في الاقلام ما ترك قلما خمسة ايام حتى ما احسن نظر في المضاعة باسجا ودفع الخمسة عشرة ألفاً. فهذا البيع كيف يصح انتبهت الجهالة فصحها البيع انتبهت الجهالة فصحها البيع لذلك الحكم يدور معه التي حيث دارت موجودا وعدا وهذه تفيد طالب العلم جدا ايضا القرض الذي جر نفعا نقط فهو ربا لنقدمه المجددا يا أخوين والفاق القرض الذي جر نفعاً فهو ربا حسنا لا فضه الذي جر نفعاً بشرط فهو ربا لا يقال على الاطلاق ليهما لا يقال على الاطلاق لان سأخرج الزيادة بدون شرط إذا إذا وجدت الزيادة بشرط هذا قيد. اذا وجدت الزيادة بشرط على القرض فهو ربا يعني الحق. محرم رجل اعطى الفا وقال الرجل انت مسكين والله لا اقسم ظهرا هي الف وعشر جنيهات اعطال الالف وعشر جنيهات فهذه ايش تبصان ولا زيادة زيادة فهذه الزيادة تسمى ربة لماذا للشرط لان قال اعطيك الالف تعطيني الف وعشر رحمة بك فكل زيادة بشرط فهي ربة ولما قلت بشرط حتى اخرج الزياده من غير شرط لأن السلام قال افضلكم او خيركم احسنكم قضاءا السلام اخذك طرد شط روسك فرده ايش واشخا كاملا بابي هو وامي وهذا من حص القضاء وهذا من حص القضاء طالما بشرط وخير طالما لم يشترط اولا ايضا البيع للسلع المباحة تجوز بشرط وخير اللي لم تستخدم اللي لم تستخدم في فترة الناس او في الحرام فإذا وجدت من تشتري هذه السلعة الجيبه أو البنطال لتتبرج به قلنا الحكم حرام وإذا علمنا أنها لن تفعل ذلك قلنا يرجع الأمر على أصله فالحكم يدور مع التي حسدارت وجودا وعدماً. طيب هنا قاعدة أيضا أخرى وهي من شرع في عبادة تلزم بالشروع أو تلزم بالشروع ثم فسدت عليه قضاها بنفس الصفر التي فسدت عليه. فيها إذا شرع في عبادة تلزم بالشروع ثم فسدت عليه فعليه القضاء هذا القضاء لا بد أن يكون على نفس الصفة التي لزمته أو كانت تلزم هذه العبادة طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة الأنساء فإيش فليصليها وقتما ذكرها وأيضا إذا دخل يصلي الظهر ففسدت عليه الصلاة فمزال مطالبا بإيش بإقامة صلاة الظهر بالمثال يتضح المقال معنى هذه القاعدة أن المرء إذا دخل في عباده وهذه العبادة مرخص له فيها انه يتعبد بها بغير هذه الصفه لكن دخل على هذه الصفة وفسدت عليه فإذا أراد أن يقضي لا يقضي بالترخيص الذي رخص له يقضي بنفس الصفة بالمثال يتضح المقال رجل مسافر إذا سافر الرجل ايش الرخص التي يستخدمها في سفره ليه الافاضل الاجانب الأجانب محمد يا اهل توب ايش الرخص التي يستخدمها المسافر القصر خلاص كلها القصر القصر ايش ثاني واكل الحرام ايش ثالث لا ما هذه ليست رخصه حرام اكل الحرام محرم بالسفر وغير السفر إلى الماجد صاحب القايده هذا طيب هو واجد الحمد لله يبقى عنده القصر ايش ثاني الافطار في ايش الثالث الجمع احسنت ايش ثالث اكل الربا لا حرام صح هذه ثلاثة وفيه فضل الله طب نأخذ القصر كما قال محمد اول الله يحفظه القصر ذهب مسافرا وقال القاعدة عند العلماء الخروج من الخلاف مستحب فأنا أخرج بعضهم قال يجب القصر وبعضهم قال لا يجب بل هو مستحب من الذي قال بالوجوب لا معي. من الذي قال بالوجوب القصر من أحمد الأحناف والظاهرية والظاهرية قالوا بالوجوب والجمهور يقولون بالاستحمام فالرجل قال لا لا لا اخرج من الخلاف انا اصلي خلف مقيم خلف متم سواء بقى كنت اخذ قول الجمهور او اخذت بقول الظاهري او الاحناف فاذا صليت خلف المتم وجب عليه الاسمام توافقوني توافقوني جميعا تخلفني ابا معاذ وستجرأ لك مني ما طيب الان انا اقول الان انا الذي اراه يعني والله اعلم على جهلي انا انا اقول بأن الرجل إذا كان مسافرا ورخص له بالقصر فصلى خلف مقيم سافر إلى الطاهرة والإمام طاهري فهو سيصلي العصر تمام اربع ولا خمس خمس ركعات حشل لله اربع ركعات من يزيد في الصلاة يصلي اربع ركعات وهذا مسافر ففي الركعه الثانية قال الحمد لله على الرخص السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله خطأ أنا أقول خطأ أقول لابد أن يتم مع الإمام توافقوني أبو معاذ اين المخالفة اه تراجعت يا انتم توافقون? وانتم توافقون? اين الدليل يا اخوة الله يكلم? الدليل هنا عندكم بس فقط. ها اسبر اسبر هذا. نص الحديث? لا نص الحديث هذا عام وفي السفر خاص. وهذا قول بعض العلماء. نما جعل الام يتم به هذا العام حتى مخصوص باكثر من شيء. العموم هذا خصص باكثر من مسألة. اه وهو قيل يا ابن عباس ما بال الرجل يكون مسافرا فيصلي خلف المتم يعني خلف المقيم سيتم قال سنة نبيكم سنة نبيكم سنة نبيكم هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيلزم للانسان أن يتم إذا دخل الرجل وهو يصلي خلف الإمام المقيم ماذا عليه الإتمام دخل وفي الركعة الثالثة اخرج ريحه أو الرعاف نزل الدم نزل من أمسه فخرج من الصلاة فبعدما ذهب يتوضأ ويجدد وضوءه وجد الإمام يقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله إذن فتبت العبادة وهو قد دخل وشغلت ذمته بهذه العبادة على أي صفة على التمام أم على الخسر على التمام وهو مرخص له في إيش؟ القصر. نقول القاعدة تأتي هنا عندما يسأل الفقيه ويقول ماذا أفعل صليت خلف المقيم وأردت الإتمام نويت الإتمام لكن فسدت علي الصلاة فذهبت فتوضأت فوجدته قد صلى فإذا أترخص لنفسي وأصلي ركعتين لان السفر عله في ايش في الترخيص للقص ايه الصلاة تقول لا تأتي هذه القاعدة ذمتك قد شغلت بهذه العبادة على صفه القضاء لا يكون الا على هذه الصفه القضاء لا يكون الا على هذه الصفة ابعثا هذه الصورة تبين لك تطبيقا جليا لهذه القاعدة العظيم ايضا رجل اراد الحج فجاء وميقاد مقاط اهل كرموز بالنسبة للحج هو اخر شرع 12 يقول لبيك اللهم بعمره صح وين المقاصه يبقى اين مقاط يا أين اين أهل اهل كرموز ها اراد الحج والناس كلها انقوه على ذلك والانوار طبعا كما فعل العوام وحدث ما حدث الرجل قال ويسأل من الفقهاء امثال حضراتكم من اين احرم من أين احرامي اين مقاط المكاني لج زماني أين مقاط المكاني ها المقاط المكاني اهل كرموز بذات يا رب ما ها ابو معاذ جحذ رابغ يعني أحسن ده ال اهل كرموز فقط صح لكل طيب احسن ف ذهب وهو كان فقيها فأحرم من رابغ كما تقول ودخل ففي النسك وعندما دخل في النسك أفسد حجه بجماعة جامع اهل حدث ما حدث فجاء مع أهله حجه ماذا عليه إذا أفسد حجه ماذا عليه شخص الحج يا إخوة أفاضل. ماذا عليه عليه أن ينتحر حتى يصل إلى ربي مستغزرا المفعل. صح أحمد بالتمام والكمال عليه أن يتم في أمر فاسد عبادة فاسدة طيب طيب عليه الحج من عليه الحج من قابل يعني عليه القضاء وعليه بالبدنه كما قال عمر على خلاف ايضا بين العلماء صح, صح. اذا عليه يتم وعليه ايضا البدنه على التفصيل الفقهي طبعا لسنا بصدده الان وعليه حج من قابل هنا تأتي القاعده ايش القاعده الحج من قابل جاء الرجل بعد العام وفتح الله عليه واخذ التاشيره واراد ان يكفر عما فعل ويقضي حجه ويذهب الى الحج فكان بفضل الله قد جاءه عمل في المدينة فجاءته وظيفة في المدينة وهو في المدينة أراد أن يحرم للحج فاختلط عليه الأمر وقال انا حجي في العام الماضي كان إحرامي من وين الرابط وأنا الآن في المدينة أو قل في الطائف قل جاءه العمل في الطائف والمقاط المكاني هناك السل الكبير المقاط المكاني هناك السل الكبير فوقف حائرا. قال من أين إحرامي هل ميقات المكان هو السل الكبير أم أرجع إلى رابغ الفقيه سيقول له عندنا قاعدة تقول إذا شغلت الذمه بعبادة ففسدت عليك هذه العبادة وأنت ذمتك مشغوله بهذه العبادة وأردت أن تقضي هذه العبادة التي فسدت عليك لابد أن تقضيها على نفس الصفة ونفس الصفة هو أن تحرم من وين من رابغ فنقول له ارجع او اذهب سافر الى رابغ او الجحفة فاحد من هناك حتى تصح عبادتك وهذه انفرض بها احمد على خلاف فقه بين العلماء لكننا نصور القاعدة ونطبق تطبيقا عمليا لهذه القاعدة طيب القاعدة الثالثة عند العلماء يعني بعضهم ايضا يعني صورها بمسألة لو نوى او نظر ان يعتكف في المسجد الحرام فاعتكف في اول ليلة ثم ثاني ليلة خرج. فلما خرج اجيبه فلما خرج من الاعتكاف خرج من المسل فلما خرج فاسد اعتكاف فاراد ان يقضي هذا النزل او يقضي هذا الاعتكاف فذهب الى بيت المقدس وقال هذا مكان مبارك ولعلنا نزع الله للعالى فيه فيفرج هم المهمومين هناك فلما اراد القضاء ثم له قصيا قد اخطأت وعليك القضاء في المسجد الحرام ما هي القاعدة التي تثبت قولكم قلنا القاعدة من انشغلت ذمته بعبادة ففسدت عليه هذه العبادة فالقضاء على نفس صفة هذه العبادة والصفة هي في, إيش؟ في المسجد المسجد الحرام لأنه أفضل من المسجد الأقصى. القاعدة الثالثة الحلف بغير الله لا يعتبر يمينا شرعيا ولا تجب الكفارة ولا تجب الكفارة بالحين يعني لا ينعقد هذا اليمين لا ينعقد اولا الحلف او القسم القسم على وجهين على قسمين قسم من الخالق وقسم من المخلوق اما الخالق فيقسم بذاته واسمائه الحسنة وصفاته العلى بل ويقسم بمخلوقاته اقسم الله بنفسه وبرغوبيته قال الله تعالى فورب السماء والارض إنه لحق وقال الله جل في علاه فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فأقسم الله بنفسه سبحانه جل في علاه بربوبيته ويقسم باسماء الحسنى وبصفاته العلا ويقسم أيضا بمخلوقاته سبحانه جل في علاه قال الله تعالى والسماء والطارق والليل إذا يغشق والنهار اذا تجلى وقال الله تعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى بل أقسم بحياه المسلم وما اقتر بحياه احد الا بحياه المسلم لا عمل لفي في فكرتهم يعمهون وهذا من وجهين الوجه الأول أن هذا تشريف وتعظيم للذي بي أبسم به الله دل في علاه اقسم بحيات النبي هذا تعظيما شريفا لعمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي اشرقت شمسه على الدنيا فملأتها خيرا ونورا وعطفا واسلاما وتوحيدا وتذللا لله دل في علاه وقسم الله بالسماء وبالارض دلالة على ربوبياته 겠죠 أقسم الله بالمخلوق لعلتين وحكمتين ظاهرتا لنا العلة الأولى والحكمة الأولى التشريف والتعظيم العلة الثانية أن هذا فيه دلالة عظيمة على ربوبيت الله Sachither فيه صلى الله رأيت وسلم وهو يقيم الليل ويقول اللهم رب جبريل وميكائيل الذي فيه دلالة على عظمة خلق هؤلاء وعظم خلق هؤلاء دلالة على عظمة الرب الخالق جلت في علاق إذن هذا قسم الأول من القسم أما القسم الثاني وهو قسم المخلوق والمخلوق لا يجوز له بحال من الأحوال أن يقسم إلا بالخالق لا يقسم بأحد كائن من كان لا يقسم بشيء أي شيء معظم إلا أن يقسم بربه جل في علاه إما بربوبية الله بذات الله بأسماء الله الحسنى بصفات العلا ويمكن بأفعال الله نعم وله أن يقسم بأفعال الله توافقون على القسم بالله استنتم. بأفعال الله توافقون توافقون الدليل الدليل هل يجوز الإنسان أن يقسم بفعل الله؟ أين تعلمتم العقيدة والتوحيد؟ توافقون؟ خاف؟ أولا واحد يتكلم توافقون؟ الدليل يا إخوة يا الذي هذه الناس صح الناس صح أحسن تلافضة فوق أوضح من ذلك يا حول والله ها وساس جيد هذا أيضا فيه ها لا ومقلب القلوب صح ولا لا مش ده فعل لله جل في علاه هذا هو الينا لك أن تقسم بالله بذاته ومبياته باسمائه الحسنى بالصفات الاولى بفعل من افعال الله جل في علاه ولا يجوز بحال من الاحوال أن تقسم بغير الله جل في علاه قد قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع عمر رضي الله عنه أرضاه يقسم بابيه قال لا تحلف بابائك شده الامتثال واروع الامتثال تراه في فعل عمر رضي الله عنه وارضاه قال من يوم ذلك من يوم ان نهرني نفسله قال ذلك ما حلفت بابائي لا ذاكرا ولا اسرا لا انا متذكر فاقسمت بغير الله في علاه ولا افعل ذلك نقلا عن غيري لا ذاكرا ولا اسرا شده امتثال لاله النبي صلى الله عليه وسلم وايضا في المسند عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد اشرك في رغيه فقد كفر فقد قال للسلم من حلف بالله فليقل لا اله الا الله ومن قال الاخي تعالى للقامرة فليتصدق فاذا القسم بغير الله لا يجوز فان كان لا يجوز فهو ايضا لا ينعقد يعني ايش لا ينعقد يعني لو فيه لا كفارة لو قال اقسم برحمه ابيه او بشرف امه انه لا ياكل واكل هل نقول له عليك كفارة ام سبت ثلاث ايام هل كنت لست من اهل المال لا لا في الحن لا كفاره لماذا لأن اليمين لا ينعقد لكن يستسنى من ذلك مسألة من أعظم ما تكون لابد من تدبر هذه المسألة هذه المسألة إذا قال علي الطلاق أو قال علي الطلاق. هذه المسألة لنا فيها نظر النظر الأول ان هذا من باب النذ يعني يلزمني طلاق امراه إذا فعلت كذا علي الطلاق ليس قسما الناس يحسبونها قسما لا ليس بقسم علي الطلاق يعني هو في معنى القسم الحض للفعل او المن تحضير للفعل او المن اذا قال علي الطلاق ده هذا نذر نذر ينزل منزله اليمين نذر ينزل منزله اليمين وتدور المسألة على نيته لو قال علي الطلاق ما تذهبي الى ابيك فذهبت إلى ابيها قال شيخ الإسلام خلافا لجماهير اهل العلم قال المسألة دائرة مع نيته حيثما قال من سلم انما الاعمال بنيت انما لكل مرئ ما نوى إذا قال الطلاق يلزمني فهذا تطلق وإذا قال انا أفعل ذلك تهديدا قلنا هذا النذ نزل منزلة اليمين فعليه كفارة يمين على خلاف بين العلماء وأنا أقول باستحباب ذلك عليه كفارة اليمين وأنا أقول باستحباب هذا عليه كفارة اليمين هذا الاستثناء من مسألة القسم اذا القسم ينعقد إذا كان بالله أو بذات الله وهذه القاعدة الحلف بغير الله لا يعتبر يمينا شرعيا أقسم الرجل وقال وروح الله لا فعلنا كذا فلم يفعل قال وروح الله ألا أتزوجن هندا فلم يتزوجه ماذا عليه جاء الرجل يبكي قال ما تزوجت ما تزوجت هندا قلنا تبكي لأنك فقدت امراه قال عوض بالله أبكي لأنني أقسمت على شيء وما استطعت أن أبر هذا القسم ماذا عليه إذا سألتكم ماذا عليه ها قال وروح الله أي أحسن تفصل تقول إذا قصد بذلك عيسى فاضافه روح الله او اضافه عيسى انه روح الله الذي يعلاه هذه اضافه اضافه ايش تشريف لان المضاف الى الله نوعان اضافه اعيان واضافه معاني اما اضافه المعاني فهيضاف صفر الموصوف واما اضافه الاعيان هذه اضافه تشريف هذه اضافه تشريف فلا عاقد اليمين طيب القاعده الثالثه ما كان أكثر فعلا كان أكثر فضلا كان اكثر فعلا كان اكثر فضلا لكن هذه القاعدة بشرط عند تساوي الفعلين عند تساوي الفعلين, الفعلين فعل الأكثر ما كان أكثر فعلاً كان أكثر فضلا بشرط وقيد عند تساوي الفعلين ممكن يكون فعل دقيق ليس بجليل لكن ثوابه أكثر بكثير واغزر من الفعل الجليل حسب الفعل عند الله الرئيس العلاوة وحسب الأمر به وحسب التجديد به وهذا بحر لا ساحل له، لكن بصدد الكلام على هذه القاعدة. أصل القاعدة قول النبي صلى الله عليه لعائشة رضي الله عنها أرضه أجرك على قدر نصبك ونفقتك، أجرك على قدر نصبك ونفقتك. الأمثلة على هذه القاعدة التي تصورها لنا أو تيسرها لنا ونستطيع تصورها، مثلا فصل الوتر أفضل من وصل فصل الوتر. افضل من وصله الوت لك حالتان وصورتان في هذه العبادة او هذه الصلاة تصليها ثلاث ركعات بالتشهد واحد الوصل وهذا قد فعل وننسلم والحالة الثانية ان تصليها بالفصل صلي ركعتين ثم تتشهد ثم تسلم ثم تأتي بالركعه الثالثه هنا تطبيق القاعدة ما كان اكثر فعلا كان اكثر فضا وثوابا هنا الفصل والوصل الفصل فيه قراءة وركوع وسجود ثم في الركعة الثانية فيها تشهد ثم تسليل ثم يقوم في الركعة الثالثة فيجدد نية ثم تكبيرة احرام ثم القراءة ثم بعد ذلك تشهد اخير ثم سلام يبقى زاد ايش زاد النية مع التكبير وزاد تشهد وزاد سلاما وكل هذه الزيادات فيها زيادة في ايش في الاجل فما كان أكثر فعلا كان افضلрон او اكثر فضلا وثوابا واجرا بس مقايت وشرط على وهو عند تساوي الفعلي تقول الصوم في الصيف افضل من الصوم في الشتاء الصوم في الصيف افضل من الصوم في الشتاء لما هذا تساوي انظر تساوي وثل وثل الصوم وصوم الصوم في الصيف افضل وأعظم أجرا من الصوم في الشتاء الصوم في الصيف النهار يكون طويلا أطول وأيضا شدة الحر والمشقة فيها مشقة أكثر تتذكر دائما قولنا السلام أجرك على قدر نصبك ونفقتك وأما في الشتاء فالنهار قصير وأيضا الحر لا يكون شافقا على الإنسان في الصوم في الشتاء ولذلك نحن دائما ننصح بالمسافر دائما له الفطر في, في رمضان إن كان في الصيف وعليه القضاء متى في الشتاء عندما يكون النهار يكون النهار الخطيير أيضا من صور هذه المسألة قيام الليل في الثلث الأخير أفضل من قيام الليل في أول الليل قيام الليل في الثلث الأخير أفضل من القيام في أول الليل وهذا الذي كان أفعله قبل السلم والوتر أيضا في آخر الليل أفضل من أول الليل وإنذ تأتي كimmen Lind分享 هم اجعلوا أخبر صباتكم بالليلي وترى. وايضا قال الله تعالى ان ناشئة الليل هي اشد وطأ هذا هو دلالة على ان صلاة القيام في الليل او بالصورة الاخير افضل من الاول لما انظر في الاول بعدما صلى الاشاء قام في صلى القيام وكان نشيطا بين اخواني لكن اذا اتضجع وقام يتهجد كان هذا اختبارا له ايش بأمر يطرف الفراش الوثير من أجل أن يقوم بين يدي الله جل في علاه وهذا نبي امر الله به نبيه صلى الله عليه وسلم ولا أمره إلا بالأفضل قال ومن الليل فتهجد والتهجد بيكون تهجدا إلا إذا كان بعد قيام النوم ومن الليل فتهجد به نافلة لك عتى يبعثك ربك مقاما محمودا أيضا من هذه الأمثلة كما قال السيوطي إفراد النسوكين خير من القران إفراد النسوكين خير من القران أن يفرد العمرة في سفرة ثم ذلك فنجع الحج في سفرة هذا يكون أفضل وهذه وجهة نظر من أبي بكر وعمر وعثمان الثلاثة لأنهم كانوا يفضلونه بل كانوا يمنعون المتعة ويفضلون الإفراد حتى يكثر عمار بيت الله الحرام أجلك على قدر نصبك ونفقتك القاعدة الأخيرة حتى ندخل على الضوابط القرعة وسيلة شرعية القرعة وسيلة شرعية عند الاشتباه القرعة وسيلة شرائية عند الاشتباه اشتبه على المرء أمور ما يستطيع ان يرجح بينهم فنقول إيش عليك بالاقترب عليك بالقرعة وهذا أصل اصيل في شرعنا كما قال الله تعالى القرعة وسيلة شرعيه عند الاشتباه الله تعالى وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريض فهذه قرعة حتى يرى ذكرية يكفل ولا أغير يكفل فكانت القرعة عند عدم الترجيح عند عدم الترجيح القرعة خصلت في المسألة وأيضا في الآيات قال الله تعالى عن يونس فتاهم فكان من المضحف فتاهم قرعة وفي السنن واضحة جدا أن السنن كان إذا أراد السفر أقرع بين نساء ايتهن خرج سهمها اخذها من معه في سفره وأيضا في حديث آخر يدل على القرعة كان صف الأول وإن لم يكن لهم إلا أن يستهموا عليه، لفعلوا ذلك. فهذه فيها دلالة على القرعة، هذه فيها دلالة على أن القرعة وسيله شرائع. نعم، لا. لا، الأحكام لا تجتبي، لأنك لابد أن تصل فيها. كيف؟ كيف في الأحكام؟ كيف ذلك؟ لا، ليس فيها ذلك. فأنت الآن تشد على نفسك وتجد وتجاهد حتى تستطيع أن تفرق بين القول الراجح والقول المرجوع. القرعة لا تدخل في الأحكام من الأحوال. قال الله تعالى يبين لنا أن فصل الخطاب في مسألة الاشتباه في مسألة الأحكام هنا قال الله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف فأزعوا به ولو ربضوه إلى الرسول وإلى قولي الأمر من؟ قولي الأمر هنا العلماء قولي منهم العلماء الذين يستنبطونه وهذا التفاوت بين عالم وبين عالم آخر في الترجيح والرد على المخالف. طيب الدوابط نأتي للدوابط حتى ننتهي من الكتاب وهنيئا لكم ذلك ونسأل الله لنا في علاه أن يتم علينا الخير على كله ودقةه وجملة قواعد أو ضوابط المحرمية ضوابط المحرمية يعقود النكاح ضوابط الدخول بالأمهات يحرم البنات الدخول بالامهات يحرم البنات والعقد على البنات يحرم الأمهات هذا طبعا دليله في الكتاب إيش الدليل من الكتاب؟ حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم أخواتكم وبنات الأخ وبنات الأخ وأمهاتكم التي أرض عنكم وأخواتكم من الرضاعة نسائكم لا ما في الله يدخل تم ذحهم نسائكم ورضائبكم التي في من نسائكم هذا التفريق فإذا الدخول يحرم البنات والعقد على البنات يحرم على الأمات وحكمة التفريق بين العقد والدخول أن الأم اشترت فيها الدخول والبنت اشترت فيها العقد أنه إذا عقد على البنت فأنه لابد له من الاحتكاك بالأم فلزيادة هذه الاحتكاك فتحدث المشقة فجلبت التيسير فالعقد على البنت دون الدخول يحرم الأم ولو طلق يعني لو حدث في العقد كلام وطلق ولم يدخل بها تصبح الأم محرما ياخذها يسافر بها يحج بها فطاعة المحرميه هذه أبدية ليست أمدية أبدية فإذا العكس على البنات يحرم الأمهات والعكس الدخول بالأمهات يحرم البنات أيضا من هذه الضوابط يحرم الجمع بين كل مرأتين بفرض إذا فرضت أحدهما ذكرا فلا يجوز له أن تتزوج الثانية المرأتين يحرم الجمع بين امراتين لأن تفرض أحدهما ذكرا فنجد أن تزوج الثانية كالاختين هند أخت سعاد افرض اذا سالك سائل وقال هل أتزوج هند ثم أتزوج سعاد ثم على دين وصلاح فنقول له الآن الحل لك افرض سعاد عمرا هل يجوز عمر أن يتقدم لهند سيقول لأن عمر رجل وهند إيش؟ امرأة فإذا تزوجها سعاد وهند هذه اختها اخوات طيب قلت افرض ان سعاد سعاد قريبه لمن لهن اختها فهمتوا يعني سعاد افرد سعاد ذكر عمرا فعمرو دخل الى ابي هند فقال اريد هند اتزوجها ماذا سيحدث يقول هذا ايش مش ممكن لماذا لان الاخ لا يتزوج اخت فاذا انت الان تقول له إذا فرضت البنت الأولى ذكراً لا يجوز لها أن فلا يجوز لك ان تجمع بينهما فهمت يبقى تحريم الجمع بين كل مرأتين أيوما فرض ذكرا لم تحل له الأخ لم تحل له الأخ مثال ذلك سعاد عمت زينة سعاد عمت زينة جاء الرجل يقول سعاد زينة وزينب بزينة اريد الزواج منهما انت تريد ان تطبق القاعده تقول ما اعرف لكن عندي قاعده ستبين لي الحل من الحرمه سعاد عمت زينب زينب اصبحت رجلا او قل افرض افرض ان زينب اصبحت او قل هي ذكر فزينب او الذكر اللي هي زينب اصبحت عمرا عمرا اراد ان يتزوج من سعاد يصح ما, يصح. لي ما أنها عمته فلا تتزوج عمته فنقول إذا فرضنا الأول ذكرا لا يصح أن يتزوج الثانية فلا يجوز أن يجمع بين سعاد وبين زينب لأن أحدهما إذا فرضنا ذكرا لا يجب أن نتزوج الثانية يبقى يحرم الجمع بين كل مرأتين إذا فرضت أن أحدهما أصبح رجلا فإنه لا يتزوج أو لا يحل له أن يتزوج الثانية وطبعا الآية صريحة جدا قال أن تجمعه بين النختين إلا ما قد تلف وأيضا قوله سلم أنه قال نهى عن أن يجمع المر بين البنت وخالتها وبين البنت وعمتها وقال إن فعلتم ذلك فطعتم أرحمكم يا أبي هوب وأمي أيضا من الدوابط الأخيرة قول مستقى من قول سلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتمه. هذا مستقى من حديث النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالسكينة ولا طار يعني الصلاة وما أدركت فصل وما فاتكم فأتم وما أدركت فصل وما فاتكم هذا حديث عظيم جدا والبرد لنا فيه من واقفة يبين لنا أن المرأة يدرك الصلاة يعني يدرك الجماعة بأدنى شيء ولو بالتشهد الأخير لأنه قال ما أدركت أي شيء أدرى لأن ما من الأسماء المبهمة تدل على العموم يعني ادركت التشهد ادركت الركوع ادركت السجود ادركت التسبيح ادركت ثانيه قبل السلام فجلست فسلم فقمت انت فقد ادركت الصلاه ما ادركتم فصلوا ادركت جزءا من الصلاه وما فاتكم فاتموا هذا حديث عمل به الجمهور وقالوا اذا ادرك المسبوق ادرك الامام في التشهد الاخير فليجلس ويتشهد ويقول قد ادرك الجماعه يكون قد ادرك الجماعة وله ثواب الجماعه فقال في ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه وقال لا يدرك او لا تدرك الجماعه الا بركعه تامه والركعه تامة تدرك بالركوع عند الجمهور هو يرى ذلك قال لا تدرك الجماعه الا بركعة. كانه قال اذا دخل محمد على الامام احمد فوجد الامام في التشهد الاخير فلا يدخل معه يبقى حتى يسلم الامام وينشئ جماعة أخرى وهذا الذي اخذ به علماء الحجاز ودليلهم في ذلك طول نسلم من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة وفي رواية من أدرك الركعة فقد ادرك الصلاة أو قال من أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة قال إذا مفهوم المخالفة أنه إذا لم يدرك الركوع يعني ان لم يدرك الركعة فلم يدرك الصلاة فلا اعتد بهذه الجماعة. وده المفهوم مفهوم قوي جدا. لكن هو مردود عليه بفضل الله سبحانه وتعالى. لما? لان قول سلم من ادرك الركوع فقد ادرك الصلاة يقصد بالصلاة هنا ايش? اخواتي الكرام يقصد الرقع يعني ونحن نوافقه على ذلك. من ادرك الركوع حسبت له الركعة. حسبت له الركعة ولا يقصد بالصلاة يعني كليا. السلاة والجماعة لا. هو يقول من ادرك الركوع فقد ادرك الصلاة يعني ادرك من الصلاة او ركعة كمينا من الصلاة فتحسب رقعة. لم يدرك الركوع لا تحسب ركعة. طيب اذا من ادرك الركوع. فقد ادرك الصلاة يعني من ادرك الركوع فقد ادرك الركعة وعندنا العموم الذي لا تشويش عليه طول الانسلام ما ادركتم فصلوا مفاتكم فاتموا فاذا الجماعة يدركها المسبوق ولو بالتشهد الاخير خلافا للحنابلة وتطبيقا لهذه القاعدة او الضابط القاعدة الاخيرة الاستخارة لا تكون الا في المباح الاستخارة لا تكون إلا في المباح والاستقارة لغة طلب الخير في المتأل الطلب طلب الخير في الإصطلاح طلب الخير من الله الواحدة في, في الأم المبهم يعني الأمر الذي لا يعرف خيره من شره الذي لا يعرف خيره من شره في الاستقارة وطلب الخير من الله الواحدة التي في الأمور المبهمة التي لا يعرف خير فيها من الشر القاعدة تقول لا استقارة في المندوبات أو في الإبادات الوادبات لا استخاره فيها ما ترى ان رجل تقول له تعالى يا اخي صلي مع الظهر فقال طيب انا ساستخير انظر هل فيه خير ام لا ساستخير الله هل اصلي الظهر ام لا نقول هذا عطف في فهمك هذا عطف فيما تفعل لا العبادات الواجبات لا استخاره فيها قال لم يا فقيه لماذا تقول العبادات لا استخاره فيها والواجبات لا استخاره فيها لم فاجبت أحسن لأن الخير قد علم فيها الخير قد علم من الشرع من الوحي الله جل وعلا بيّن لنا أن الخير كل الخير في الاعتمار بأمره جل في علاه أيضا المندوبات رجل نقول له قم تعالى نصلي قيام الليل أو صلي أنت وحدك في الليل قال سأستخيل الله أرى هل قيام الليل خير لي أم لا قلنا أيضا هذا عطر في الفهم لا الاستخارة في الأمور المباحة ليست في العبادات وليست في الوادبات ودليل ذلك حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه أنا وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستقارة في الأمور كلها كما يعلمنا. السورة من القرآن إلى آخر حديث إذا هم أحدكم بالأمر فلا ركعتين ثم الرواية إلى آخر الحديث هذا الحديث يثبت لنا أن الاستخارة في كل الأمور وهذا عام مخصوص أو قل عام يربي خصوص قال في الأمور كلها قلنا في الأمور كلها خاص بإيش بالمباحات لا في العبادات ولا في المندبات يستثنى طبعا من باب أولى أن رجلا جاء لرجل وقال هناك امرأة يعني تدعوك لان تقبلها مثلا جاءت امرأة تدعوك ان تقبلها قال لا يا اخي انا لا اتحرك مينا ولا يسرا الا باستخاره ساستخير اقبلها ام لا نقول له هذا ايش مجنون هذا من المجانين لما لان الحرام لا استخاره فيه الحرام قد بان شره كما بان في الواجب خيره فلا استقارة في ذلك فلا استخارة في ذلك المهم هو الغرض المقصود الاستثناء في مسألة لا استخارة في الواربات ولا المندوبات يستثنى من ذلك عند التعارض عند تعارض المصالح في المندوبات فلك أن تستخير بأيهما تقدم أيهما تقدم مثلا أنت تصلي رقعتين أو تتصدق بذرهمين عند التزح وأنت لست بفقيه لا تعرف أن النفع المتعدي أفضل من النفع الذاتي لك أن تستخير أو قل حتى يكون المثل أوضح من ذلك أنت تريد العمر والعمرة الشر كل الشر في سفر للعمرة الحوزه الله الخير كل الخير في سفر العمر إذا لست خاره لكن الفقيه قال لا له أن يستخير في الوقت الذي ستأد في العمر يعني هو العمرة الآن لا استخارة فيها لكن هو بيستخير رب أنا أسافر العمرة في هذا الشهر أنا في شهر القادم يستخير الله الذي في في الوقت الذي يؤدي فيه هذه العبادة لا في أصل العبادة لأن أصل العبادة لا استخارة فيها وقد انتهينا بفضل الله ومنه وكرمه وحوله وقوته من كثير من هذه القواعد التي تهمونا وتسير معنا في مسائل الفقه وأنا أقول الخطوة الأولى أن يتعلم المرء القواعد ثم المرتبة الثانية أن يعرف كيف يستطيع أن يطبق هذه القواعد. المرحلة الثالثة أن يميز بين القاعدة والأخرى وأين محل هذه القاعدة من الاستدلال بها في مسائل الفقه هذا عناء ومشقة لكن لا تحسبن المجد تمرا أن اكله لن تبلغ المجد حتى هو هذا العقل كيف فيما يشير هذا السفر الله لي ولكم